بسم الله الرحمن الرحيم الهك التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترون Nah, gina yakin, thummala tussal n yomaidin an